حم ۝ تنزيل من الرحمن الرحيم ۝ كتاب فصلت ايات قرانا عربيا لقوم يعلمون فشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذارنا وقر ومن بيننا وبينك حجابا فعمل إننا وكان بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه غيل للمشركين الذين لا, يؤتون الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالنبي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رمض العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثمّ استوائنا السماء فسواه ثمّ استوائنا السماء وهي دخان فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ إِتَّقَى طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَ تَأَتِينَ طَائِعِينَ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 اتجأتهم الرسل من بين أيديهم، اتجأتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، ألا ألا تعبدوا إلا الله؟ قالوا مقالوا لو شاء ربنا. قالوا لو شاء ربنا لأنزل سن ملائكه فإنا فإنا بما ارسلتم به كافرون قالوا نو شاء ربنا لان سن ملائكه فاننا بما ارسلتم به كافرون تعمدوا فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا أن الله الذي خنقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسمنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخز في الحياة الدنيا والعداب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ أَسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَالِقَةً الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقَوُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إلى الْنَّارُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أعداء حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهتهم علينا قالوا آت قن الله قالوا قال الله الذي الذي أعطى كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإنهي ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سموم أي يشهد عليكم سموم وأبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا كثيرا مما تعملون وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا ادصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا كثيرا مما تعملون الذي منعت بربكم ارداكم ارداكم من الخاسرين فيي اصمروا نار مثول لهم فان يصبروا فنار مثول لهم وان يستعذبوا فنهم من المعتبرين وقينتنا لهم قرنا وقينتنا لهم قرنا فزينون لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحط عليهم القون في امم قد قال خمت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف فيه لعلكم لعلكم تغلبون لنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون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 ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما ينقاها إلا الذين صبروا وما ينقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن ك من الشيطان نزغ فاستعد فاستعد بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تستجد للشمس وذال القمر واستجد لله الذي خلقنا إياكم يُنقَطُ مَا تُمَّ أَيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عَنَادَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا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 في آياتنا لا يخون علينا، أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي أَمْنِيَّهُمْ الْقِيَامَةَ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الذين كفروا بالذكر لما جاءكم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إنا ما قد قيل للرسل من قبلك ربك لدو مغفرة ودو عقاب شديد ودو عقاب أليم ولو جعناه قرآنا أعجميا لقالوا, لقالوا لولا قصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون في قلوبهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وعليهم عليهم عمى اولئك في ضلال بعيد اولئك ينادون من مكان بعيد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 صل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا, وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس ولئن أدقنه رحمة منا من بعد ضرّا أمسّت لياقولا أنها دالي لياقولا أنها دالي وما ظنّ ساعت قائما ولئن رجعت إلى ربي إنّ لي عنده فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَلِيٍّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَ جَانِبًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْبَ جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أظن ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أَوَلَمْ يكف بربك, إن أو لم يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا